وده والله قدير والله غفور رحيم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 إنما ينهكون الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وغاهوا على إخراجكم آت وَلَهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بامنهن فان علمتموهن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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنين